يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا إخواني الكرام عند قوله تعالى من سورة الأعراف وإلى عاد نخاف الهود قال يقوون عبد الله ما لكم من إله غيره أتلا تصفون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظمك من الكاذبين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أضع لكم رسالات ربي وأنا لك ناصح من مين أوعجتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلت الخلفاء من بعد قوم نوح وزادت في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون الى اخر الحياه والى عاد نصاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من, الله من غيره هذه دعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام اول ما يدعون الى عباده الله اول ما يدعون الى التوحيد لأن إخواني التوحيد يقول علما هو أصل الأصول ما في أصل فقط هذا الأصل وكل العلوم الإسلامية فروع عن هذا الأصل تابع لهذا الأصل ولهذا كل الرسل عليه الصلاة والسلام جاءوا بالدعوة إلى هذا التوحيد فأنتم رأيتم قال سعال وإلى عاد نخام هودا قال يا قوم أفضل الله سياتي ان شاء الله الى ثمود أخون صالحة قال يا قوم عبوظ الله مالك من إلههم غيرهم وإلى مدينة أخون شعيب قال يا قوم أعبوظ الله مالك من إلههم غيرهم كله وقال الله ولقد بعثنا في كل أمة الرسول لكي أن الله وما أرسلنا من قبرك من رسول إلا يوحى إليها أنه لا إله لا، نهالة عبدولها والرسول سيرإعثنا يقول هي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا, لا إلهه إلى الله إلا لا يعبدوا إلا الله إذن كل كل الدعوات كانت مركزة عنها كل الرسالات مبنية على التوحيد كل الكتب جاءت من التوحيد فقلنا حتى الإمام أبو حنيفة يسمي في الكتاب اسمه الفقه أكبر سمة التوحيد الفقه أكبر معنى هذا أن كل كل العلوم إنها كما قلنا فروع هذا القسم لماذا لان البشريه تحتاج الى التوحيد اكبر من احتياجها إلى الطعام والشراب نحن نحتاج الطعام ونحتاج الشراب ما, نع... ما نعيش بدون طعام ولا شراب ولا بدون نفس والله ان البشريه في حاجه الى الله وفي حاجه الى معرفه الله وفي حاجه الى التوحيد اعظم من حاجتها الى ولذلك كل ولذلك يقول علماء كما قال الخير ان الله, رحمه الله رحمه لا طمانين بالقلب ولا راحة في هذه الدنيا ولا سعادة ولا لذة ولا حياة إلا من, إلا من الله إلا من رتون إلى الله إلا بالخضوع خضوع من الله إلا من استسلام ولا قيادة الله وإلا كانت الحياة لا تشغل نظرة الحياة كلها نجاسة قامرة لا تزور شيء إلا بالتوري ولهذا لا ينقضع صحيح يدب الله على ما ينقضع لا يقال سماوات ولا أرض ولا بحار ولا شمس ولا جنة ولا تكون الساعة إلا عرشه. عندما ما إذا لا إله إلا الله وينقف من يقل لا إله إلا الله يخرب بقى هذا البيت. وخلاص. يلا نطلع هذا. بقزيم. فالعالم قائم بإيش؟ بشهادة لا إله إلا الله. إذا انقطع هذا. ولهذا الملوك والأسر لو علمن يعني أن كراسيهم وعروشهم مستمرة ودائمة لو علموا أن استمرارها مربوط ومنوط بأهل الله لا إله إلا الله لا أكرمهم ولا أعزهم وأنصروا وأعلوا راية الأئمة ولكنهم مساكين جاهل متموسون لا إله ونحن ماهم البشرية فرنا لتعاسة وشقاء لانه انقطعت عن لائمان ومع هذا ايضا اخواني لا بد من حب هذا الاله كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه من الناس وصلاه وان يحب المرأة لا يحب الا لله لان ما مقصود أن تقول لا اله الا الله وتعبد ما فقط لا ينبغي ان تجيب الحلاوه وان تجد اللذنة وان تدخل في العرب بعض خلال الله الا الله ان يكون عندك الغايه القصوى الغايه التي تهدف اليها والاعمال التي تهدف اليها وهو ارضاء الله عز وجل وهو لقاء الله هو ان تجسم ايش رضا وحبه وإلا تجد العرب قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالكم ترسموها وتجاره تقسيم كسادها ومسالتم ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترككم حتى ياتي الموت يوم القيامه يا اخواننا قد الحب لأن اعظم من تقر به لله واعظم عباده تستبدل الله حب الله والله وهذا من قبله الناس يحبون الولد أكثر من حب الله يحبون النفس والوظيفة أكثر من حب الله يحبون الدنيا أكثر من حب الله إذن هذه العبادة لا تمرت لها لي. ليس البيت إذا هذه العبادة هو حب الله وتعظيم الله عز وجل ثم بالتالي لا بد أن لا تعمل وأن لا تسعى في شيء مقدار صعيفة إلى القومة من الله لتدرك الولاية عند الله وما تقرب إليها عبدي بأحب إليه من ما فترته عليه وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوفل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يمسر به ويده التي يمتج بها ورجله التي يمشي عليها ولنسألم إلى أطير إلى آخر ما معنى كنت سمعه وبصره وجوائح ما معنى مش معنى ما أصبح الله عز وجل أصبح هو الله كما يقول بعض الصوفية لا. معنى ذلك أنه إذا تقرب إلى الله بالطاعات الطاعات وأصبح الغالي الذي يخده هي النفس برضى الله وأن, وأن يتقرب إلى الله هذا أحاطه الله بالرعاية والعباس بحيث يرعاه الله ولسانه الله في حمايةه ونظره ورزله ويده وفرجه بحيث ما أصبح له تصرف في هذه الأشياء إلا بتصرف من الله حتى إذا أرد ان يصنف في بصره فيما يسلط الله حال الله منه من النظر وإذا أرد ان يسمع غنيه أو أن يسمع نميمه أو غيبة الله تعقز صديقه في قلبه الله عليه وسلم إذا فكر في أن يزمي حال الله منه من السلط إذا هذه الجوارح لما تقرب هذا العبد الله أدخله في حضره الولايه وأصبح هو الذي يرعاه ويحفظه من كل إنشاء هذا هو من الحديث الصعب خلافا لمن لعب في الحديث باسم إيش ان الاولياء في في مشاهدة يستوهدون من العرش للفرص يعلمون المغيبات اكثر من الانبيان والمرسلين هذا ضلال وكفر وخرج من البيع وقد سمعتوا هذا بحيث بل ورأيتهم مكذوبا هاتفة يلعبنا في هذا الحديد. المهم يا اخوان معرفة الله لا تاتي ولا يمكن الانسان هي صلحة الا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الرسول لا يمكن احد ان يعرف الله الا عن طريق شرع الله عن طريق رسل الله وعن طريق الكتب التي انزلها الله وعلى راسها والذي يشملها ويزيد عليها هو هذا القران العظيم من اراد معرفه الله فعليه بطريق رسول الله ان يأخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسل أرسلهم الله مبشرين ومنذرين يبشرون من استجاب لله وينذرون من اعرض عن الله الرسل هذه مهمة سوى. جاءوا ليدلوا على الله ليعرفوا الناس بالله أسمائه وصفاته وأس... وأعماله وأفعاله إذن يقول العلماء يتاثر من هذا أصلان اثنان الرسل جاءت لتعريف الناس طريقهم إلى الله بماذا يعرفون طريقهم الى الله؟ الشرع عن طريق الشرع لا طريقه توصلك إلى الله إلا عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله من سلك طريقا غير طريق كتاب الله وغير طريق سنة رسول الله دلت على السبيل وقد سمعت باذن بعض بعضهم يقول ال... يعني يمكن أن يصل الإنسان إلى رضا الله إلى الجنة وإلى المقامات عن غير طريق الكتاب والسنة عن طريق من؟ عن طريق المشايخ السوفية هذا طوال وبدان والله إنه قرار لا طريق يوصل الى الله الا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا غير طريق الكتاب والسنه ضل وصلاح والله اذا طريق يوصل واحد كتاب الله وسنه رسوله باتباع الاوامر وشناب النواه وتصديق الاخطار عقيده وشمعه علم واحد هذه مهمة الرسل ثم جاءوا بماه اخرى وهي انهم يعرفون السالكين الى الله عند الوصول ماذا لهم عندما تصل الى الله ماذا تجد عند الله مهمة الرسل هي هذه وتجدها في الكتب بشارات بشارات يحملها الكتاب وتحملها شؤون رسول الله الله سبحانه وتعالى وصف الجنة ووصف لنا الجنه ونائمة ووصف لنا ما رعى هذا يأتي عن طريق الرسل أيضا. ولهذا نجد في القرآن الكريم سبحان الله نجد الله يسمي هذه الشريعة يسميها حياة ويسميها روحا. يسميها روح. إذا من لم يتناولها فهو في عداد الموتى. من لم ينعم بهذه الشريعة ولم ينصح في مخبوحها هذا محروم من الحياة هذا في عداد الشياطين وفي عداد الكلاب, الكلاب والخنازير وقد سمى الله سبحانه المعرض عن هذه الشريعة سماه تلبا وتعلمنا عليه الذي آتناه آياتنا فانسلاخا منها فأتبعه الشيطان إلى أن قال فمثاله كمثال الكلب الكل صر بعض يقول الكلبا وسموه أخرى حمارا ربما تقول هذا مجرد مبالغات وتسمي البشرية بأسماء الحيوانات لا يا عشرين كلمة سماهم الله حميرا حيث قال مثلا الذين حملوا حملوا ماذا كتاب كتاب الله حملوا التوراة ثم التوراة من الله والقرآن من الله والقصص القرآن جعله الله عبرة وعظا لمن لنا ليوقظنا لينبهنا من غفلتنا ليوقظنا من نومنا فمثله كما ال والتعليم قال مثلنا الذين مثل مثل حملوا ثوراتا من يحملوها كما كان الحمار حملوا يكلفوا العمل بالتجارة ثم اليهود كلفوا العمل بالكتاب فلم يعملوا قال الله كالحمير والحمار عنده الكتم وعنده الخشب سواء. عنده الشعير احسن من البخاري ومشبه واحسن من تفسير ابن كثير وتفسير القضاري وتفسير الالوسي كذا اتمن عنده احسن ايه من كل الكتب السماويه والآن الله سمّهم حميرًا سمّهم حمارًا ومن رسم يسميهم أنعامًا الأنعام. أولئك الأنعام بل هم أضارًا ومره رسم يسميهم دوابًا نشر الدواب عند الله صُم البك الذين لا أعلم ومرة يقول لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يمسرون بها ولهم آذان لا يسمعون يعني صب بط عمر خلاص أخرى ما تكون أكيد نعم شاء الله اذا إخواني الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان حياة القرآن حياة سيدنا رسول الله وأصحابه هذه الحياة ولذلك الله وجل سمى اولئك الذين اعرضوا عن هذه الحياه سموهم امواجه اعرضوا عن هذه الشريعه وعن هذه العقيده يسميهم امواجه او من كان ميتا فاحيانا جيفه الميت الميت الجيفه يدخل المسجد لا الماء الجيفه من ياكلها الكلاب وترمى في الأسباب في الشبيه جيفة نسميه موث وما أنت بمسمع من في القبرة. وما هنا ولكنهم لما أعرضوا عن هذه الشريعة صارت أنهم في قبول صارت أن تكون مقبوراً ويسميه من رسم أخرى سبحان الله ويسمي هذا القرآن ايضا نورا يسميه حياه أسلح الأحياء عند الله عز وجل هم المؤمنون لأنهم يسمعون تلاه الله وينظرون في آيات الله وينطقون في كلمات الله لكن الآخرون لكن الآخرين لم قلوب لا يفهمون بيان ولم اعين لا ينسلوا بيان ولم آذان لا يسمعون بيان ولم ألسنه لا ينطقون بيان ليه؟ ومن لا ينطق ولا يسمع ولا يفقه من هذا؟ هذا هو الميز هذا هو الميز خلاص فلذلك أخبر ويسمي القرآن أيضا نورا لأن سبحان الله الحياة لا تكون إلا بالروح والنور تصوروا لو أننا نعيش في الدنيا بلا نور لا الشمس ولا قمر ولا نزوم ولا كهرباء ولا شيء ولا مصابيح اسم حياتي والله بطن الأرض اولى من, من ظهرنا كذلك فلا بد في الحياة من النور ليش؟ فالقرآن أولا يحيينا حتى نصير حتى نصير معتبرين وتصعد أعمالنا إلى الله عز وجل فهو يعرفون بأعمالنا بإيماننا والملائكة تعرفون تعرفون؟ تعرفون؟ تعرف. الملائك تعرفون؟ الملائكة تعرفون هذه الأعمال هؤلاء المؤمنين الذين تصعدوا أعمالهم إلى, إلى الله عز وجل ولهذا نجد في القرآن الكريم ونجد في السنة النبوية أن هناك وصلة بين الملائكة وبين المؤمنين فالملائكة تستغفر من المؤمنين ويستغفرون للذين امنوا والملائكة أيضا تستبشر بأرواح المؤمنين وتصعد بها الى السماوات الى الواجعة ثم تحبط بها هكذا وهي ايضا مكلفة باعمالها تصعب باعمال العشي وتصعب باعمال ايش باعمال الصباح وهكذا اذا الملائكة تعرف تعرف هؤلاء الملائكة فهم معروفون لكن الكفار تعرفوا الملائكة لا لا رصير فلا وايضا مبنوه بالرسل بكل الرسل عليهم صلاة والسلام وسيكون قيمة مع الرجل. والمؤمنون كل الكون حبيب لهم. وهم احباء الكون كله. لانهم في صف واحد. الكل في عبادة الله. الكل في السجود لله. الكل يسبح الله. لا اله الا الله. اذا هم احياء. هم احياء مع الكون وثم يصبح كما قلنا الله سبحانه وتعالى على القران نورا لانك لا يمكن ان تصل الى هدفك الا بالنور لا يمكن ان تصل الى رضا الله والجنه ويمكن ان تسكن في جوار الله ويمكن ان تنعم بما بان الله لك الا عن طريق كتاب الله وعصاه الله عز وجل فهو نور ولذلك يقول عز وجل ها وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما زلت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نورا لانه من طريق الهدايه نصل الله نورا ويسميه مره اخرى يسميه سبحانه وتعالى شفاء اذا شفاء من ماذا من الامراض القاتله من الامراض المهلكه فالشرك مرض متروك قاتل موسيقى والعياذ بالله مرض حتى الفتحه شرك كذلك المعاصي الكبار والمعاصي الصغار التي هي الكبار والكبار بريد الكبر كل هذه امراض يسميها الله امراض ما الشافي لها هناك مراكز هناك امار هناك اقراص هناك حقن لا هناك مستشفيات ربانيه ما هي هي ايات الله كتاب الله سنه رسول الله هنا الشفاء هنا العنايه قل هو للذين آمروا قل هو للذين آمنوا لكن أن أن كلهم يسوعون ويصون بهذا الكتاب بهذا العلاج بهذا الدواء ما اسم الناس ما اسمه المؤمن ما له بطاقة الانتساب رب العزة وهو المتقى بما ويقول في الآية الأخرى قد جاءت قد جاءت مواعيدكم من ربكم وشفاء من هذا الصدور مشافين شاف السدود لان اهم في الانسان واشد واشد مرض يصيب سبب هو مرض القلب ولذلك يسمى المنافقين امراض القلوب يقول في قلوبهم معه واذا مرض القلب وإذا مرض رئيس الجوارح مرضت الجوارح كلها خلاص اذا كل هذا ناتج عن التوحيد <تصفيق> كل هذه السلسله رب... ربطت بيش بالتوحيد جاء بها كل الرسل ومنهم فيحنا فيش مين قصة عنا قصة هود وإلى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله والعبادة كما قلنا من راتل وتراس معناها أن يفن العبد في سيده ففيه يرى وبه يسمع وبه يفكر وبه يعمل هذا هو هو تحت امرأة سيده لا يتحرك الا باشارته لا تعمل شيئا في نفسك او في اهلك او في اولادك او في خدمتك او في, في, في دنياك في كلها الا بتخطيط من ربك فربنا ودع لك ايش ودع لك برنامجا خاصا ارسل لك الطريق وتعلك الـ plan بلغة العصر. الفلان اللي بيه يمكن تزبني اخرتك وتصل إلى رضا مولاك بديك الفلان تكمل بيك تسعد تكمل هنا بيش تسعد هناك البناء حين ما يعطيه المهندس العبارة تيعطيه في الـ plan ونهار بيكمل يخلصه وإذا ما عمز يعوش ديك القلان وإلا ما في عمارة يتخلص وإلا برها برها بره. ليه؟ لأنه مدى في القلانة ولا عوج القلان رحنا نعوشنا القلان مش عوشناه مزقنا القلان مزقنا وأهلناه ودمرناه خبنا هذا الدين وشوهنا هذه العقيدة هذه الشريعة اش دسناها باقدامنا. ورمينا بها وراء ظهورنا. نسخلص? حقيقة نتخلص ولكن بالعكس. بالنار وبيس القرار رسال الله العالم. لانه مجموعه من المجرمين. العالم كل مجرم. ضد الله عز وجل. مزدق الفرآن. فين الفرآن؟ هو الذي يدل في زيادة وحاول مزقه الله لا يمسع. لأن الله سوى الله أحضر هل سنة هذه هذه العبادة العبادة معنى تسمع الخط اللي رسم الله القرآن كله من الى اخره يقول هذا حلال وهذا حرام من هذه وهذه هذا مأمور هذا منه من أول الكتاب من أول الزمير إلى آخر هذا الكتاب جاء بالعبادة نظرية وسيدنا رسول الله جاء بها عملية جاتبيننا الكتاب فهو نصحة من القرآن إن صحة العبارة نصحة من القران كان خلقه القرآن عاصم العبادة ولا لا إذا العبادة تعتري أو تدور على القلب بأحكام الخمس حلال الحرام ها؟ الواجب المندوب المدروب تعتري ايش الأحكام الخمس الأر... الأر... الأحكام الخمس تعتري أسأل القلب واللسان والجوارح. القلب في واجبات محرمات إيش من دوبات متروات اللسان كذلك. الأنف كذلك. العين كذلك. الرأس كذلك. هذه كلها ستسأل أنتم مسؤولون يا مسيحيين. لا بد أنكم مسؤولون. سيسأل الرسل ويسألنا جميعا لماذا أجبرتم المرسلين؟ فلا الذين أرسل إليهم. والله نفس. ولا نسألنا المرسلين، المرسل إلى <تصفيق> موسى والمرسل إلى نعم يا أخي الكريم، هذه العباد، والتي ترجمها هو لا إله إلا الله محمد الرسول، لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله من فلان من الناس، ومحمد الرسول الله جاء يبين العبادة وكيفية العبادة، فينبغي أن نكون نصها من كتاب الله. ونصحى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية العمال كيف؟ هذا يعني اتقى الله اذا ما تعمل شيء حتى هل الجلس اذا اضحر الله جلسنا ورد حرمه وصنفنا في نظر في سمحك في رصف في بيتك في مياه خارج بيتك في كذا في سيارتك في, في ارارة في كل شيء استفسر وعب زي. المسلم خصل مصحف القرى ما يمشي إلا فيما يرد الله هو ما يسمع إلا ما يرد الله هو ما يقول إلا فيما يرد الله إلا الله لا فهو ما يسمع من يحتيشه ولا ما ليس لك بيع لا يجوز ان يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه وهذا يتطلب منا يا إخوان أن نجد ونجتهد في معرفة هذا الكتاب وفي معرفة سيرة سيدنا رسول الله الذي يترجم حيل لهذا الكتاب عرفتم كيف؟ والحين نأتيك رافل العبادة وإلى الآن تطلب هذا العبادة إلى الآن هو هذا الموذون ذخر قبره ما باق منه من من رحنا كرهنا باق ما فعل كل الرسل جاءوا عبد الله مالك لله يترجم وقلنا لا إله إلا الله والإنسان تواكب العبادة منذ كان مقص في رحم أمه هذه النطفة ينبغي أن تقذف في الرحم على مقصبة لا إله الله في, في, في, في فرج إيش؟ حلال ذيك النطفة في الحلال وتقذف في فرج حلال. أباها الكتاب لسأوكم حرف لكم فاتوا حرفاتهم عن ما شكو وبين العقد الصحيح والأقد التاسع وذيك النطفة لك البنرة السلسة على سبيل الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزق سنة. وارزقنا ولدا لا يضلوه شوحا واليوم اصبح كل الأولاد شياطين لأنهم زرعوا في الأرحام على غير اسم الله على اسم الشياطين فلا نرى إلا الشياطين وأعمال الشياطين تصرفات الشياطين ثم لما يخرج الولد وفي حديث وفي مقال نؤلف في أدني أول ما ينبغي أن يترك سمعاهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عندما يظلم عندما ينبغي السنان ويتعلم إهبار أول شيء نعلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله عندما يصبح بع سنين من علم ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويصلي في الص pert يتجاهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ويتودع وعندما يتودع الفر marketers يقول اشهد ان لا اله الى الله وأشهد ان محمد الله رسول الله على لا اله إلا الله محمد رسول الله وعندما يبوت آخر كلمة ينبغي أن ينطق بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقول سيدنا رسول الله أسع الناس بشفاعته من القيامة من ناس هو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن كان كافرا إذا أراد الدخول في هذا الدين لا يصح دخوله إلا إذا أعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رئيس كلمة. وامرزم قلت انها رسول الله انه قاتل الناس حتى انفاصرة بين, بين, بين, بين رسول الله وبين الناس هي شنين لا اله الا الله محمد رسول الله الرسول. هالي تعني المعنى من قلنا هذه دعوه ايش كله الرسل عليه الصلاه والسلام وإلى عاد خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله كنوا لي الله ما تكونش الى انفسكم وما تكونش لأحد من الناس لرئيس او زعيم او شيخ او او او, أو لا تكونوا دمًّا يالله تعملوا لمن لله وتكونوا تحت امرات الله العالم كله بيوه تكون بكل شيء والغاية اللي عندكم هي تحصلوا على رضا طب لأن هذه الحياة ما هي مقصودة لذاتها وإنما هي مرور وعبور ليش للغاية العظمة وهي في جوارها ولا ينفع إلا هذا الدين وما هي الطريق والواحد موصل في دار البطار وإلا خسرنا وخدنا وكفى هذه المقدمة إذا عملنا بها كيف يشهد ماذا ننفق شيء ينوصل عرفنا عرفنا تركنا وعرفنا من نحن وعرفنا مصيرنا وعرفنا لما جيء بنا وعرفنا غايه نعم هذه هي التي جاء بها هود عليه الصلاه والسلام قال لكم نحن اعبدوا الله ما لكم ما كيش واحد ينساكم ما كيش واحد يمتعوا تعبده وتكسبوا رضاهم وتحصلوا على مبتغاكم ان الله يستطيع لك تنادوا ما لكم من ثم قال أفلا تتساقون واش تبو الجدين ومهيئين لتتقوى الله يسعملوا الوقاية في نسم وبين الغطب الله وسحق الله أفلا تتساقون تتساقون ما إذا حدث المعمر تتقون الله تتساقون غفظا تتساقون نارا تتساق الدنيا تتساق يوما, يوماً ترجعون فيه الى الله تتساق ذلك اليوم بماذا يتساق؟ بالإيمان ورحمة الصلاة هذه يتسقون. بطاعة الله واجتناب ما حرم الله. بأداء ما فرض واجتناب ما حرم. هذه يتسقون. وتصديق ما احبار. حتى لا تتسقون. هوا. هوا. اشقال الله. قال الله عز وجل. قال الملأ. هذه الجملة قال الملأ. العلم يقول العلم البلاغيون. يقولوا فيها انها جملة مستأنثة بيانية. هذه جملة مستألة بيانية كان هنا سؤال مقدر يقول وماذا أجاب؟ وبماذا أجاب؟ كأن قائلاً قال فالله يقول كأن سائلاً يسأل ويقول هذه دعوه عظيمة رغم إيجازة إلى ما شاء الله وكل شيء ضخف فيها كأن قائلا قال وماذا كان جواب هؤلاء القوم؟ الذين بعث فيهم هود وناداهم ووجه لهم هذه النصائح الغالية ماذا كان جوابهم؟ قال قال الملأ. هل كل يجعون القادة والرؤساء والقضراء. هم الذي يسمون الملأ. البرلمان والوزراء هم الذين يجدون. لنوجه دعوة لمن؟ للرؤساء والحكاة. والذين يدهم زمن الامور والأغنياء. ها? اللي يسمى الملأ. اللي يسمى الملأ. لأن الناس كلهم عندهم عيونهم فيهم. لانهم يملأون عويل الناس. ويملقون المجالس كذا ويملقون النفوس ويملقون الأرض بماذا؟ بالطغيان والكفر والضلع والتسلط والبغي والمساء والإساة الملأ يسميهم الله الملأ أعنيش يرد الدعوات؟ لماذا يرفضون الرسالات؟ ليش؟ ما نجد في الرسالات كلها أن الملأ والحكام والغرماء فقبل الدعوات دعوات الله ودعوات رسول الله ما نجدهم أبداً ما نجد من الملأ إلا الحرب في الدعوة ليش؟ لأنهم يحشروا سفلت في السلطة ما زي ما السلطة يا جربان الحمد عندهم إيه؟ أموار عمارات سيارات أرصدها في البنوط تقول كل شيء يمكن فحفايا على هذا يرفضون كل دعوه دعوات الرسل يرفضونه <تصفيق> لا لكل ما عرفوا حقيه لا حسدا وبقيا وطغيانا ورفعا لا على عليه كبرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف دعوته ابو جالعه المربيعه والد المغيره وصناديد قريش ورؤساء وحكمها ما عرفوا والله قد عرفوا ربنا يشهد ويقول انهم لا يكذبونه اشكلوا مناهم اي ملا من قريش لا يكذبون فكرة لا يكذبون ولكن البعض اللي نبعي سيشعر مع موسى ما عرف ان موسى رسول الله الله يشهد بانه عرف وجحدوا بها واستيكنتها كنهم وجحدوا بها فرعان وقرأوا بنا السورة وجحدوا بها واستيكنتها انفسهم لقد علم جب موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالمعجزات وبالآيات بصصعى قال نوم جميلة ما قامنا قد علمت ما انزل هؤلاء الله بسمك علمت كان لك العلم الكامل يعني خلاص إيه. فالله سبحانه وتعالى جعل على النفوس سلطة من الله عز وجل بذلك علم الحق لا أقول الدعم مهما داعي أي داعية يقرش في الله إلا ويقشي الله عن الحق ويريد كل ندعو ان هذا هو ليس لتقوم الحجة يقول الله عز وجل لا يكون للناس على الله حجة وقوى ما كنا معذبين يعني ولا مسلمين حتى نبعث رسوله إذا إخواني الملأ ماذا قالوا لي لهود عليه الصلاة والسلام قال قال الملأ الذين كفروا من قوله زادها الصفا ما قال قال الملأ من قومه إننا نرى في سطحه ذقلا جل. بل قال قال الملا الذين كفر إشاره إلى أن هذا القيل منهم جاء نابعا من الكفر والكفر وتخديش الحق وترفه وقضوا عليه وذبحه هذا والكفر في اللغة العربية هم متعارفون الكفر شنو والكفر؟ الكفر كفراء كفر بمعنى نقطع. فهؤلاء الملا أرادوا القضاء على الإيمان والقضاء على الدعوة والتنصها ومحوها من الدين حتى لا تظهر للناس ظهوراً حياتاً فلذلك اعتبر هذه الصفة كالعله كالعله لخيلهم قال الملأ الذين كفروا من قومه ويال الحسرة من قومه وقال لهم يا قوم والإنسان سبحان الله يقول الرائد لا يطلب أهله اللي وري ترك للناس يضل الاهل ويوقعهم في الفخر ويهلكهم ويسلمم للعذاب ولمن يأكلهم ويذهره، أكيد. لا تصدق. يالحسرة من وهم الله يقول قال الذين كفروا يالحسرة من قوض ليزيد سبحانه وتعالى في التنكيل بهؤلاء. قال الملأ الذين كفروا من قومه اشقالوا له اننا بالتاكيد اننا نراك في ستاه لا اله الا الله كل الكفر والطغاة والمجرمين يسمون الداعيه ويسمون المؤمنين الحقيقيين يسمونهم ستا يسمونهم ارهابيين معنى ارهابيين سفه. سفهاء. والسفيه هو السفه ضد الرشد. معناه انه احمق. ويتصرف تصرف الحمقاء لا عقل له. ما عنده النظر البعيد. ما عنده تفكير. سبحان الله. من المفكر ومن هو المتفتح ومن هو العاقل في مصطلح الجاهلية وفي مصطلح المجرمين العاقل الرشيد المتفتح هو الذي يدعو الى التبرج والخلاع ويدعو الى حقوق المرأة وحرية المرأة يدعو الى الاختلاف والوجود يدعو الى المسلسلات والاغاني ويدعو الى تقليد التفرة وحضارة الغرب والمشي وراء اليهودية والنصرانيه فاعتبار انهم هم الناس هم المتقدمون والمتحضرون هؤلاء منهم في مصطلح الجاهلية هؤلاء هم العقلاء وهم الناس المتضرين وهم المفكرون وهم الرشداء وهم الناس المهمين. اما الذي يدعو الى الفضيله ويحارب الرذيله الذي يدعو الى تحكيم شرع الله ويدعو الى الحجاب ويدعو الى ايش اقامه شرع الله ويدعو الى الحياه والفضيله ويحارب الرذيله ويحارب التبرز ويحارب الاغلال ويحارب الاغاني ويحارب النظر الى المتبرجات ويحارب الافلام والمسلسلات ويحارب ويحارب كل ما هو مدمر للاخلاق هذا عندهم هذا هذا احمق هذا ظلامي اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانه الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله اتركوا وانجوا اليك سبحان ربك رب العزه يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين